وأنزلت التوراة والإنجيل وأنزلت التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان.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 هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الهن أم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 قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَا فِيَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأِيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ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 فإن حجك فقل أسلمت وجهي لله وَمَن تَبَعَهُ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيَنَ أَسْلَمْتُمْ فَإِن أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدُوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ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 تِلْكَ الْمُلْكُ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ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 افعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير والان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله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 إذ قالتِ رأتُ عمّ رَبِّ إِنّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْلِ مُحَرَّرَ فَتَقَبَّلْ مِنّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجهها في الدنيا والآخرة ومن المقربين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 فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم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 جك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقلت تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقلت تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساء أنا ونساؤكم وأفسنا وأفسكم وأفسنا وأفسكم ثم نبتهي الف نجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له والقصص الحق.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 قُلْ يَا أهل الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ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 يا اهله الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وان منهم لفريقا يلون السنته بالكتاب لتحسبو من الكتاب وما هو من الكتاب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 ما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن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 لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟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 قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبون من ربهم لا نفرق بين احد منهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون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 وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ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 قل فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتَّلُوا هَאَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فاتبعوا من لَّتَيْبَ رَأْهِ مَحْنِي فَوَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ ضَعَلِ النَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَتَ مُبَارَكٌ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وللله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا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 ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنت بخير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله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 وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدَبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ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 أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنزل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 ان الذين كفروا لن تبنيه عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يملكون لكم خبالا ود ما عنتم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 هم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغض والموت بغيظكم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 ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلّ فاتقوا الله لعلكم تشكرون إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْنَ يَكْفِيَكُمْ أَيْمَن لكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلد بلا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 وللله ما في السماوات وما في الأرض يُوفِّر لمن يشاء ويعذِّب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا ت قولوا الربا ضعفا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 أغفرت من ربه وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين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 أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّي كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتاهم الله فوابد الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين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 اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ أو قتلتم لا لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله بنت لهم ولو كنت فرًا غليظ القلب لن فضوا من حولك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 وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا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 لَّلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّمَا مَا سَقَطَ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا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 ان الذين اشتروا الكفر باليماني لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا انما نؤم لهم خير لانفسهم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 الذين قالوا إن الله عيد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار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 ما في أموالكم وأفوسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذا كثيراً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 لا تَبَيِّنُهُ لِلناسِ وَلا تَكْتُمُوهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ أُغُورِهِمْ وَاشْتَرَو بِهِ فَمَنَعَ قَلِيلا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ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 ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض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 ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقل عذابا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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوثوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. لا أكفّر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولا أدخلنهم جنات تجري من